الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وإذا لم يصلح لمباشرة الأدات قرن بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذاهم هم يقنطون انتهى كلامه رحمه الله في هذا الباب كنا قد رأينا في الدرس السابق إعراب الأمثلة التي ذكرها المصنف في متنه من بعض الآيات وأنهينا كذلك الكلام عن عما يجزم فعلين توقفنا عند قوله ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء ثم قال وإذا لم يصلح لمباشرة الأدات قرن بالفاء نحو إذا لم يصلح لمباشرة الأدات عندنا شرط الأول وعندنا جواب وجزاء وعندنا قبل هذا كله أداة الشرط إن التي هي أم الباب أداة الشرط أداة الشرط تدخل على جمله الشرط فتجزم فعلين الأول فعل الشرط ويسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط ويسمى جواب الشرط وجزاؤه وهنا من حيث النظر إلى طرفي جمله الشرط لدينا أربع احتمالات في الأصل عندنا الأول فعل والثاني فعل هذا الأصل لأن الشرط مما يختص بالأفعال الشرط أو أسلوب الشرطي مما يختص بالأفعال ولما؟ لأن الاسم ثابت ان صح التعبير الاسم ثابت الاسم ثابت عندنا مثلا زيد لاحظ معي زيد زيد هو زيد لكن لو تساءلنا نتساءل عن عن زيد أو, أو عن أوصاف زيد نتساءل عن أوصاف زيد فنقول هل أكل زيد هل شرب زيد هل قام زيد هل نام زيد هل مات زيد هل سافر زيد إلى غير ذلك فالاستفهام يغلب على الأفعال كذلك الشرط إذا اشترطنا فإننا لا نشترط على زيد لا نشترط زيد عن نشترط على أوصاف زيد فنقول إن قام زيد رأيت إن يقوم زيد إن ينم زيد أعطيه كذا مثلا إن يسافر زيد أعطيه كذا فالشرط يقع في الحصن على الأفعال على الأوصاف لأن الأفعال تمثل اوصاف أوصافة لسم إذا زيد واحد ينام ويشرب ويأكل ويصيقظ ويسافر ويكذب ويصدق ويقول ويفعل ويفعل وكذا إلى غير ذلك هذه كلها متغيرات أوصاف واضح أوصاف الاستفهام والشرط يقعان على هذه الأوصاف لا على زيد وبالتالي الأصل في الشرط أو في فعل الشرط أن يكون فعلاً ولا يجوز غير ذلك على قول الجمهور العلماء لا يجوز في الشرط إلا أن يكون فعلاً وكذلك الجواب الأصل أن يكون فعلاً غير أنه يجوز أن لا يكون فعلاً أما هذا فلا يجوز أن يكون غير فعلياً لا بد أن يكون فعلاً الشر الآن حينما هذه الفكرة أو هذا المعنى الذي شرحته لكم وهو أن الشرط يتسلط على الأفعال وأن الاستفهام يتسلط على الأفعال حافظوا عليه واحفظوه لأننا سنحتاجه في المستقبل بإذن الله سيما في المبتدا والخبر وغير ذلك إذا الأفعال فعل ماض ومضارع وأمر في جملة الشرط فعل الشرط وجو الشرط إما أن يكون ماضيين وإما أن يكون مضارعين وإما أن يكون مختلفين واضح إما أن يكون ماضيين الأول ماضي إن قام زيد قمت هذا ماضي وهذا ماضي أو مضارعين إن يقم زيد أقم أو مختلفين والاختلاف على نوعين الأول ماضي والثاني مضارع أو العكس الأول مضارع والثاني ماضي الأصل لن ندخل في هذا التفصيل الآن لكن إشارة فقط ثم لنفهم بعض الأمور فيما بعد هذا الأصل اذا كان ماضي مضارع مضارع مضارع أقوى الحالة وأكثر الحالات انه الاول مجزوم والثاني والثاني مجزوم اذا كان الاول اين نحن اذا كان الاول مضارع والثاني مضارع يجب جزمه الطرفين يجب جزمه الطرفين وقال بعضهم يجوز الرفع في الثاني على ضعف ومنه قول الشاعر يا اقرع ابن حابس يا اقرع انك يصرع اخوك تصرع برفع العين برفع الفعل الثاني اذا لم يصلح الان كل الافعال تصلح لمباشره الاداه رايت الفعل الماضي يصلح لمباشره ان قام زيد ان شرط صالح ان تسبقه ان الشرطيه لا خلاف في ان الفعل الشرط يكون فعلا لا اشكال في ذلك لماذا ولهذا that's why we talk about the answer, and we talk about the answer. So he said, And if he did not answer the answer to the answer to the answer. Isn't that like that? And if he واضح لان فعل الشرط لابد أن يكون جواب فعل الشرط لابد ان يكون فعلا اما الجواب فقد لا يصلح او يجوز ان يكون غير فعلا اذا لم يكن فعلا فلا بد من كذا وكذا وكذا ماذا قال المصنف قرن بالفاء هذه الفاء <تصفيق> الفاء الرابطه لتربط الشرطه بجوابه تربط الشرطه بجوابه اذا لم يصلح جواب الشرطي ان يباشر الاداه ومتى لا يباشر الاداه اذا كان اذا لم يكن فعلا فاذا لم يكن فعلا وجب اقترانه بالفاء وجب اقترانه بالفاء ماذا قال نحو ها وايام سسك بخير ذا كان مثالا يم بخير فهو على كل شيء قدير الان ايام سسك ما هذا هذا الشرط او حرف الشرط هو إن تجزم فعلي وهي أم الباب يمسس محل الشاهد فعل المضالع متزوم بإن وجزم السكون والفاعل تقدره هو والكاف مفعور به مبني على الفتح في محل نصب بخير جار ومجرم وتعليقان بيمسسك ف هو اين فعل الشرط جواب الشرط هذا هو لكن لا يوجد فيه لا يوجد فيه فعل بما انه ليس فعلا وجب اقترانه بالفاء لو كان هنا فعل في غير القران لو قال وان يمسسك بخير يقدر الله على ذلك فهمت الان يقدر لوحده لا تقتني بالفاء لكن لما لم يكن فعلا ولا يصلح هذا الفعل this logic that ولا يصلح ما حل محل الفعل it and it ماذا يكون لابد logic تكون الفاء هنا هذه فاء What هنا فلا يصلح It must be the logic here This is the logic here It doesn't make this logic, for example If you want to فأنا أكرمه ك لابد من أنا أن تقتني بماذا بالفاء ثاء رابطة لجواب الشرط رابطة بين الشرط ووجوبه هو ضمير منفصل مبني على الفتح مع رفع مبتدى دائما إذا رأيت هو وهي وكذا إلى غليظة فهي في رفع دائما فهي رفع هذه ضمائر الرفع وإياه وأخواتها في محرم نص ضمائر النص على حرف جر كل شيء مجرور بها وشيء مضاف إليه والجار مجرور متعلقان بقدير واين الخبر قدير نعم فهو قدير فهو قدير على كل شيء وقدم هنا للاهتمام به قدم المتعلق للاهتمام به اذا هذه الفاء واجبه زيد لذلك ماذا قال المصنف رحم الله فقط ماذا قال توكيد الفاء ان تصيبهم سيئه فيما قدموا واذا نعم هم يقولون لابد من الفاء لابد من الفاء بعض النحويين المتاخرين يقول يجوز اسقاط الفاء يجوز اسقاط الفاء والدليل the قول الشاعر من word بقول الشاعر؟ هم ومن يعمل الحسنات الله يشكرها من هذا من And who will do the best, God will يعمل فعلها متزوم بها في مح... وجسمه السكون الفاء تقديره هو واضح الان الحسنات حول به ليعمل الله جواب الشرط اين الفاء فالاصل فالله يشكرها فالله يشكرها الله مبتدا ويشكرها فعل مضارع مرفوع ورفعه الضم الظهر على آخره والفاعل مستترجى وتقدره هو يعود على الله ولها مفعول به لكن هذا ضعيف هذا القول ضعيف الآن لماذا ضعيف لأن وضع القاعدة لابد أن يكون مبنين على على على الطراد وتوسع أكثر هذا قليل والقليل لا, لا يقاس عليه هذا قليل والقليل لا يقاس عليه وقد مضت هذه المسألة معنا فهم. قليل لا يحقد عليه حيا لو ق... مع أن في البيت كلاما لكن ما لو ثبت البيت وصح عن الفصحاء فإنه لا يقاس عليه ولا يجعل القاعدة بحيث أنت إذا أردت أن تتكلم فإنك تحذف فاء رابطة بين الشرط وجوابه على تقدير أن هذا جائز في لغتي العرب إنما القاعدة توضع على أكثر كلام العرب وهذا ليس من كثير كلام العرب بل هو من القليل الذي يحفظ ولا يقاس عليه اي لا يعد الى الى غيره قال مصنف او إذا او باذى يعني يجوز ان تحل اذا محل محل ماذا محل الفاء يجوز ان تحل اذا محل الفاء وذكر الايه وهي قوله تعالى وَإِنْ أُنْظُرْ وَإِنْ تُصِبْ هُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ الأصل في الكثير فَإِذَا فَهُمْ يَقْنَطُونَ يا اذا إذا هذه إذا الفجائية إذا الفجائية تأمل تخرج النحات هذا خلاف لقول الجمهور أو قال الأكثرين أنه لا بد من الفاء ولا يجوز إسقاطها في الفاء ولكن بعض النحويين سلك مسلكا آخر كابن مالك وغيره أنه أنهم يقيسون على القليل ويجعلونها قاعدة وهذا مشهور في مذهب الكفير والصحيح خلافه ولو هذا ولو ورد هذا في القرآن الكريم فإن القليل لا يقاس عليه يحفظ ولا يطعن فيه لكن لا يعد إلى غيره لا يعد إلى غيره وظرت لكم مثلا بالدواء لو وضع دواء وشفي منه اثنان من بين مئة يجعل دواء يباع للناس على أنه مفيد لذلك لا يجعل دواء كذلك قواعد العرب القاعدة لابد أن تكون مطالدة شاملة لأكثر الكلام العرب ذاك يجعل قاعدة والقليل ولا ورد في القرآن في فصيح الكلام فإنهم لا يجعلوا قاعدة لأن الأصل في التوحيد أن يكون كذا على على مبنياً على على الطيران إذن فجائية وردت قليلة قليلة في في كلام العرب أن هات تقترن بالجملة الاسمية إذا كان جواب الشرطي إذا كان جواب الشرطي جملة اسمية وجب اقترانها بالفاء إذا كان جواب الشرطي هذه قاعدة إذا كان جواب الشرطي جملة اسمية وجب اقترانها بالفاء واضح ورد في بعض الشواهد النحوية في بعض الشواهد الفصيحة كهذه الآية وغيرها من كلام العرب غير أنه قليل جدا مقارنة مع مع إذا اقترن ب لذا نقول وجب اقترانها ب بالفعل واضح أنما ورد أنه اقترن بإذا فهو قليل لا يبنى عليه ولا يعول عليه في وضع قاعده وهذا ليس طعن في في القران الكريم هذا كلام ليس طعن في القرآن الكريم وانما هو توضيح لبعض الامور وهذا لا نقول حينما يقال انه شاذ مثلا مثلا هذه الايه في هذا المسألة لها حكم الشذوذ لا يقال بالشذوذ هنا بانه طعن او لا يقاس عليه الشذوذ المرض به هنا أنه مخالف للكثير من من الكلام مفهوم الكثير من الكلام ومعنى هذا أن هذا القليل لا يجعل قاعده فقط بحيث أنك في في في كلامك انت اردت ان تقيس على كلام العرب واستحدث اللغه العربية تقول مثلا ان جاء زيد ان زيد إذا, اذا هم يقومون وان جاء زيد إذا هو يقوم أو إذا أبوه يقوم مثلا وان إن جاء زيد فابوه يقوم هذا ماذا هذا اكثر في كلام العرب وهذا الذي يجعل يجعل قاعدة والله اعلم اعلم اذا قال الله عز وجل وان تصبهم الشرق وتصب فعل مضارع مجزوم بان وجزمه السكون واضح سيئه هي الفاعل والمفعول به هو هم دي قدمت ايديهم الباء حرف جر وما اسم موصول مجرور بها قدمت فعل ماض مبني على الفتح وتاء التانيث الساكنه لا محل لها من الاعراب ايدي فاعل مرفوع رفعه الضمه المقدره على الياء منع من ظهورها الثقل وهو مضاف والهاء مضاف اليه او هم مضاف اليه اذا رابطه جواب الشرط حرف فجاءه مبني على السكون لا محل له من الاعراب رابط جواب الشرط هم مبتدا يقنطون جمله فعليه في محل رفع خبر فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر لماذا قالوا إذا تحل محل الفاء لأن إذا تفيد المفاجأة والفاء الأصل فيها أنها ماذا تربط وأنها تفيد ماذا التعقيب والتعقيب قريب من من معنى المفاجأة تقول دخل زيد فعمر خرجت فإذا الأسد نفهم الآن يعني المعنى إذا الفجائية وإذا أو الفاء ماذا معنى فيهما فيه ما تشابه أو تقارب في المعنى لهذا قالوا جاز أن تحل إذا محل الفاء وقد مضى التعليق عليه والله أعلى وأعلم انتهى كلام مصنف رحمه الله في هذه المسألة لكن للنحات في هذا كلام آخر أو غير هذا ليس فقط أنه يجب اختران الفعل بالفاء إذا كان جملة إسمية فقط فقد يكون فعلا ووجب اقترانه بالفعل قد يكون فعلا ووجب اقترانه بالفعل اذا كان مثلا فعلا جامدا اذا كان فعلا جامدا وجب كذلك اقترانه بالفعل من يعطينا شاهد إن ترني انا ان ترني انا اقل منك مالا و و و ولدا فعسى فعسى ربي الايام هيؤتياني هنا ان شرطيه قبل هذا انتم تفهمون ما اقول الآن نحن كلنا في مجال واحد ها من شرد عنا ها من شرد سراج الدين معنا اكيد ها أضئ لنا لا. ها يا سراج اضيء سراجو وجعلنا س وش وجعل فيها الشمسة سيراجا. إذا إن حرف شرط مبني على السكون لا محل معرض. ترى فعل مضارع مجزوم بإن وجزمه محمد حذف حرف العلة والنون ليدو وقاية. تقي من نحن نريد وقاية من البرد. تقي فعل من الكسري. ترى نين تقي فعل من الكسري. انظر وإن الفاعل سراج الدين ولا سراج لها الله اكبر قلت لكم ان سلويه معكم فلا تخافوا ولا تحزنوا اذن مستتر تقديره نعم انت احسنت تقديره انت تقديره انت الا انه مستتر وجوبا والياء ها هليه لما خفت صبا من متصل <تصفيق> لا تخاف لا تخاف ظل متصل مفعول اول او ثاني أول ت رايت الشمس ها رايت رايتك نبيها رايتك رايتك صادقا ها رايتك رأيت نبيها يذم فعلين راى البصريته ذم فعل رايت الشمس رايت زيدا اليوم لكن رأي القلبية القلبيه فتزم آه عفوا تنصب مفعولين من يصب ثلاث مفعولات ها اريت اريت اريت عمرا زيدا خالدا اريت عمرا زيدا خالدا اريت ها عفوا اريت عمرا زيدا صادقا أني وريت زيد صادق أريت عمرا زيدا صادقا وأدرى كذلك تعد إلى إلى ثلاثة مفاعين تارني هنا لا يريد ماذا هنا ليست الرؤية البصريه أن ينظر إلي ان ينظر إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا يعني تجدوني يعني تجدوني وتعلم أنني أقل من كمالا وولدا تارن هذا مفعول أول مفعول أول أنا أنا أنا نحن هو هي هما هم هن أنت أنت انتما انتما كل هذا ما يرفع إذن فهذا مرفوع هذه قاعدة و جاء أخيرا وهو الذي سيخرجنا من هذه أنا كيف نعلم إن ترني أنا هو الان يقول ربما يقول لن ادخل متاخرا الى حلقتي مبتدا ضمير منفصل مبني على السكوت مع الرفع مبتدا اقل اقل انا اقل خبر مرفوع رفع الظما على اخره المبتدا والخبر سد ما سد المفعول الثاني صد ما صد المفعول الثاني. إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا أنا أقل منك مالا وولدا واضح أم نفرض أن أنا اسمه زيد حتى تتفهم مسألة أنا اسمه زيد وأليا هنا اسمه عمر واضح أن تراني عمر واضحا تراني أمر إذن تراني تعود عليه نعم تعود عليه رأيت أو اريت إن تراني رأيتني واضح رأيتني صادقا رأيتني صادقا هكذا صادقا أو فقيرا حتى يسلم رأيت أنت أنا أنا رأيت أنت أنا واضح الآن رايته انت انا يعني رايتني اين المفعول الاول الياء اين المفعول الثاني فقيرا او أو رايتني صادقا لو قال لو, إن رأي لو وجدتني صادقا او لو وجدتني فقيرا هو حقيقه يقصد الفقر انا اقل منك يعني فقير واضح الان مفهوم الان صادقا نطق مش سيء لا خبر فان مفعول به ثاني وجدت زيدا فقيرا. لا ليست صفة هو هو في الأصل يكون صفة لأنه في الأصل خبر والخبر يشبه الصفة زيد صادق أنا أقول صادق صفة أو خبر أقول خبر لكن في الحقيقة هو صفة يعني هو صفة لزيد أليس كذلك؟ فلا تخط عليك المعاني فهم؟ نعم نان أنت به رأيت زيد فقيرا رأيت زيدا وقع عليه فعل أول آآ آآ على زيد ثم وقع على الفقر ورأيت زيدا فقيرا، أي وجدت زيدا فقيرا ظلنت زيدا فقيرا حسبت زيدا فقيرا هذه الافعال تنصب ماذا؟ تنصب مفعولين رأى منها رأى؟ ماذا قال؟ لا ان أن أنا الياء مفعول به أول صار فقيرا لوجدتني وجدتني فقيرا مفهوم الآن أين فقيرا هنا؟ هي هذه أنا أقل ولهذا يقول هل جملة إسمية سدت ما سد المفعول الثاني يعني هي حلت محل المفعول الثاني يعني أقول هي في محل نص مفعول به مفهوم فهم؟ وإن هي سدت ما سده يعني هذا الموضع آن هذا الموضع لا يحتمل إلا شيء واحد إما أن يكون جملة إسمية... إما أن يكون مفعول به ظاهاته واضح الآن؟ فجاءت الجملة إسمية فسدت ما سده حلت محله مفهوم هذا؟ طيب الان اقل منك منك جار ومجرور متعلقان ب باقل لانه افعل التفضيل باقل مالا ها مالا احسنت ما قال تميز ما شاء الله قلت لكم قلت لكم اذا تميز منصوب ونصبه بالفتحه الو حرف عطف ولدا معطف على على مال فعسى الفاء هنا وجب اقترانها بالفعل وهو جواب الشرط إن رأيتني أقل أنا أقل منك مالا فعسى إذن هذه الفاء رابطه بين الشرط وجوابه هذا جواب الشرط وهو فعل جامد إذن إذا كان الجواب والفعل جامد لا, يص لا يصلح أن تصحبه ان تباشره ان ان الشرطي لا تجد في كلمة العرب ان عسى زيد قام او ان عسى زيد واضحا او اذا عسى او اذا باس او اذا ليس لا تجد هذا ابدا الفعل جامد لا تصل لا تصاحبه اش ان الشرطي ادى الشر عسى فعل ماضي جامد مبني على الفتح الى اخره ان لا الايه فالفا هنا رابطه لجوابي وجب اقترانه بماذا بالفا حتى نمضيه مثال اخر كذلك اذا كان الفعل مقترنا بقد مقترنا بقد مثال ذلك سرق نعم احسنت ان يسرق قبل ان قالوا said, يسرق he's not. قالوا said, يسرق he's سرق. نعم. not. يسرق he's سرق. هذا not. Yes. يصلح he's تباشره. he's not. He's not. This is the reality of the past. He's not to be a liar. لماذا لا يصلح أن تكون إن قد تباشره هذه ماذا تفيد وهذه ماذا تفيد التحقيق هذه ماذا تفيد إن جاء إذا لم يجي تناقض هذه كان فيها الشك لا التحقيق إن جاء إذا لم يأتي مفهوم الآن إن جاء زيد ولكن هنا ماذا قد جاء زيد مفهوم؟ هنا مدى التحقيق خلاف الأصل في إن في أدب الشرط لأن الشرط فيه الشرط وفيه جواب لا بد من الأول والثاني فهنا قد منعت أن تلحق إن الفعل سرق الفعل سرق فوجب اقترانه بالفاء كذلك لا نعرف الآية حتى لا نطيل نريد أن ننهي هذا الكلام اليوم إن شاء الله هذه فقط حقيقه ما زال تفصيل في الشرط وجوابه ولكن بسرعه فقط كذلك اذا كان سوف السين او سوف اذا سبق الفعل المضارع السين او سوف يعني جواب الشرط اذا كان مسبوقا او موصولا بالسين وسوف كذلك وجب اقترانه بالفاء واضح مثال منهم وان فسوف يغنيهم الله من فضله فسوف يغنيهم هذا هل والثاني بعدها مرفوع والثاني بعدها مرفوع لان ان لا تتعدى سوف والسين زيد مثال اخر كذلك اذا كان منفيا اذا كان منفيا بلا او او ها بنن وما يطاوله شيء كلن وما يفعل من خير او وما تفعل كذلك قراءه اخرى ليس كذلك وما تفعل خيرا فلن تكفروا كجازى جازى اعترانوا بالفاء وليس ولي نعم في سوره الجن وما معنى في التفسير ذكرت لكم نقطه هناك فلا يخافوا باخسا ولا رهقه قبلها ماذا ها كيف ومن يؤمن ومن يؤمن بايات ربي فلا يخاف نعم احسنت احسن فلا يخاف هنا اخترنا الفعل ب بالف فلا يخاف وَلَا رَهَقَ ذكر علماء البلاغ أن هذا مما يفيد التوكيد اقترانه بالفاء شبهه بماذا بجملة الاسمية بجملة الاسميني أنه وجب اقترانه بالفاء في الجملة الاسمية فكأن هذا المضارع صار كالجملة هذا كالجملة الاسمية لا ينسى أن الفعل المضارع يشبه الاسم كذلك واضح فهم فكان قال فلا خوفا أو فلا خوف عليه ولا انا بخسر وهذا يفيد ماذا الثبات يفيد ماذا الثبات ثبات الجزاء هذا ثبات الجزاء هذا مع ثبات الشرط واضح والله اعلى واعلم نكتب هذا القدر فيما ذكره المصنف في هذا زياده عليه لا ذكر ذكره في الشرح فيه الشرح او لا ذكره في الشرح إيه إذا وصلنا إليه سنقرأه الآن نحاول أن نمر على ما مضى قراءة من شرح مصنف إن نواصب الناصب المضاعب إن المضمارة وما بعدها حتى الجوز من الشرح شرح مصنف رحمة الله شرحه على كتابي من يقرأ 80 صفحه هم؟ إيه انت طبعا مش كيف هذا تحقيق من لا ليس 73 قبل اريد النصب ان المضمره فقط هم. شرح المصنف. والنصب في أن ضبطا بعد حتى حتى من. نحن أين الآن؟ واحد وثمانون. لا لا لا وجوبا وجوبا 81 <تصفيق> <حدوة اللي> <تصفيق> ها اقرا لن يقرأ. تقرا إسلام. <تصفيق> ولو كانت اللام مسبوقة ولو كانت اللام مسبوقه بكون الماضي منفي وجب اذمار ان سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحو ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم او في المعنى فقط كان المضي في اللفظ والمعنى يعني كان كان هنا فعل ماضي لفظا ومعنى كذلك سواء كان المضي يعني المعنى معنى المضي في اللفظ في الفعل كن في حد ذاته ماضي اول معنى كذلك واضح وما كان الله إذن سبقت الان بماذا بكون منفي معنى ولا لفظا او في المعنى فقط لم يكن الله ليغفر لهم لان هنا المضي في المعنى فقط لان الفعل في اللفظ مضارع لان الفعل في اللفظ مضارع لم يكن يكن في المضارع لكنه في المعنى ماضي لم يكن لأن دخل. لانه دخل عليه لم ولم تغلب الفعل من المضارع الى الى الماضي والله اعلم وتسمى هذه اللام لام الجحود وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات وجوب الإظمار وذلك بعد لام الجحود ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا وجواز الوجهين, وجواز الوجهين وذلك فيما بقي قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال تعالى وأمرت لأن أكون جاز إذ وجاز اضماره أن هنا وجاز اضهاره وذكر المثالين لان لأن الفعل هنا سبق بماذا بفعل واحد وهو امرنا قال وامرنا لنسلم فهو فنسلم فعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا فلم تسبيقه الا الجحود وكذلك في قوله تعالى وامرتوا الفعل واحد لان اكون ظهرت ماذا ظهرت ان وهذا اضهاره جائز مصر. ولما ذكرت أنها تذمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقيه المسائل التي يجب فيها إذمار أن وهي أربع إحداها بعد حتى وعلم أن للفعل بعد حتى حالتين الرفع والنصب فأما النصب فشرط الرفع والنصب يجوز في وجهان الرفع والنصب يجوز في وجهان أو تقول الوجه الأول هو الرفع على القطع أي هو الرفع وهو النصب ويجوز النصب بدل اجتبال من حالتين التي هي اسم أنه بعد حتى حالتين الرفع والنصب فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها. سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا فالأول كقوله تعالى لن نبرح على الإعاك حتى يرجع إلينا موسى فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان فتارة تكون بمعنى كي وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نحو أسلم حتى تدخل الجنة، وترى تكون بمعنى إله، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. تكون، تكون حتى أو يكون ما بعدها حتى علة لما قبلها، ما قبلها علة لما بعدها. أسلم حتى تدخل الجنة، وهذا ظاهر. فدخول جنتي لا بد من الإسلام؟ إسلام فيه. وترى تكون حتى بمعنى إله لن نبرح عليه عاكبين حتى يرجع أي إلى أن يرجع موسى وكقوله لأسيرن حتى تطلع الشمس وقد تصلح للمعنيين معا تصلح. وقد تصلح للمعنيين معا كقوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله يحتمل أن يكون المعنى كي تفيئ أو إلى أن تفيئ. والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا ب... أي واجبا لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين لأنها قد عملت في الأسماء الجرة تقوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى حين فلو عملت في الأفعال النصب بعد ان يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال وهذا لا نظير له في العربية وهذا مبني على اصل الصلاه أصل النحات وهو أنه أن ان في العمل للافعال وأنه لا يجوز العمل في الحروف الا للحروف المختصه يعني لا بد للحرف أن يعمل أن يكون مختصا امام مختصا مختص بالافعال أو مختص بالاسماء فلا يجوز للحرف الذي يدخل على الافعال ويدخل على الاسماء أن يكون عاملا ومنه حتى في ظاهره أنه يدخل على اسماء ويدخل على الأفعال. وفي الحقيقة هو يدخل على الأسماء فقط أما دخوله على الأفعال فهو مقدر فيه أن, مقدر فيه أن. فلهذا قالوا لا بد فيه من فهو حرف جر فهو حرف جر إذا دخل على الأسماء وإذا دخل الأفعال فهو الناصب فيه هو من؟ هو أن وإن كان هذا المعنى يشكل عليه رفع الفعل المضارح بعد حتى رفع الفعل المضارع بعد حتى الله أعلم وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط الأول كونه مسبباً عما قبلها ولهذا امتنع الرفع في نحوي سرت حتى تطلع الشمس لأن السير لا يكون سبباً لطلوعها الثاني أن يكون زمن الفعل الحالة لا لاستقبال على العكس من شرط النصب إلا أن الحالة تارة يكون تحقيقاً وتارة يكون تقديراً فالأول كقولك سرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وإذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول والثاني كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول وقد مضي ولكنك اردت حكايه الحال وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى وزلزل حتى يقول الرسول لأن الزلزال والقول قد مضي الثالث ان يكون ما قبلها تاما الأصل أنك تقرأ الآية بالرفع ولا تنظر إلى الكتاب لأنه نقل الآية من مصحف المدينة وهو على قراءة النصب وبالتالي هو قال وعلى هذا جاء الرفع أي في قوله يقول فتقرأها بالرفع عندك مرفوع نعم أحسن وزلزل حتى يقول فالأصل في أن تكون حتى يقول الرسول ليكون كلامك متوافقا الثالث أن يكون ما قبلها تاما ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري سيري حتى أدخلها وفي نحوي كان سيري حتى أدخلها إذا حملت كان إذا حملت كان على النقصان دون التمام المسألة الثانية بعد او التي بمعنى إلى أو إلا فالأول كقولك لألزمنك أو, تق أو تقضيني حقي إلى أن, أي. أي الى ان تقضيني حقي وقال إلى الشاعر أن. إلى أن تقضيني حقي تقضيني حقي وقال الشاعر لا استسهل ان صعب او ادرك المنى فمن قادت الامال إلا لصابر والثاني كقولك لا أقتلن الكافر الكافره او يسلم قول الشاعر ظاهر او ادرك المنى اي الى ان ادرك اي إلا ان يسلم وقول الشاعر وكنت إذا غمست قنات قوم كسرت كعوبها أو تستقيمة، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إله لأن الاستقامة لا تكون غاية للخسر المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي, بنفي محض أو طالب بالفعل فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وقولك ما تأتينا فتحدثنا واشترطنا كونه محظا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا وما تأتينا إلا فتحدثنا فإن معناهما لثبات فلذلك وجب رفعهما أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليها النفي ونفي النفي إثبات وأما الثاني فالانتقاد النفي, النفي بإلا أنا ظاهر دخول في على زال يفيدها الإثبات، ولهذا يشترط في زال حتى تعمل أن تسبق بنفي. شيخ <تصفيق> ولا زال يأتي على ثلاث أوجه في اللغة، زال على في زال الذي مضارعه يزال، وهذا النقص، وهذا الذي يشترط فيه دخول النفي عليه، وزالة وزال الذي مضارعه يزول، وزال الذي مضارعه يزيل. الذي مضارعه يزيل واضح معناه أن يميز تقول زال الرجل معزه من ضأنه أي ماذا ماز هذه من هذه فهنا زال يزيل بمعنى ماذا يميز وزال يزول إذا ذهب إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي أن تذهبا وزال يزال هذا هو الفعل النقص والذي هو من أخوات أنا أخواتك كان مضارعه يزالو وهنا ما تزال تأتينا فتحدث هنا ما تزال تأتين هذا من أخواتك كان ما تزال تأتينا فزالت التي التي التي معناها النفي هي من أخوات هي التي من كان أنا حيلة من أخوات كان. واما الطلب فانه يشمل الامر كقوله الطلب الطلب هنا قال بعد فاء السببيه اذا كانت مسبوقه بنفي محض طلب بالفعل الطلب له عده معان سياتي قال اما طلبه فانه يشمل الامر كقول الشاعر مصر. كقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريح. إذن الامر هنا في سيري الامر هنا سيري، فقد سبقت الفاء بأمر مع إن في فعل أمر سيري والنهي نحو قوله تعالى ولا تضغو ولا تضغو فيه فيحل عليكم غضبي يحل لا منصوم بالمضمرة بعد الفاء وقد سبقها نهي وهو قوله تعالى لا تضغو والتحذير نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لولا تفيد التحضير حرف من حروف التحضير والمنا والتحضير هو الطلب بالتأكيد هو الحث في الأمر الطلب بتأكيد فأصدق منصوب بأن مضمره بعد ألف والمنا نحو يا ليتني كنت معهم فافوز المنا يعني التمني التمني يا ليتني كنت معهم فافوز فافوز منصوب بأن مضمر بعد الفاء وقد سبقه التمني والترجي كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطالع في قراءة بعض السبعة بنصب أطالع والدعاء بنصب أطالع والدعاء, والدعاء كقوله رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن رب وفقني نعم رب وفقني هذا والاستفهام كقوله هل تعرفون لباناتي فأرجو أن فأرجو أن فأرجو أن تغذى فيرتد بعض الروح للجسد والعرضك كقوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع واشترت في طلبي أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزال فنكرمك وصحا وحدثك خلافا للكسائي في إجازت ذلك مطلقا والابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزال وداراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل لأن النزالي وداراك أسماء فعل أمر وصح كذلك اسم فعل أمر واضح لكن لا يدخل في هذا ما ذكره المصنف رحمه الله وصح ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صهوة مه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه وقد صرحت بهذه المسألة بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل المسألة الرابعة بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين في قراءه حمزه وابن عامر وحفص وقال الشاعر الم أت... قدمنا ذكره بما قدمنا ذكره يعني مما ذكره من ان تسبق بماذا بطلب وتمن ونحو ذلك لا افهم هذا في ما وقال الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء وقال آخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وتقول لا تأكل سمك وتشرب وتشرب اللبن فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن وترفع ان نهيت عن الاول وابحت الثاني اي لا تاكل السمكه ولك شرب اللبن مكتوب شكرا الله